عثت برب وربكم من كل متكبن لا يؤمنوا بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من ألف فرعون يكتم إيمانه يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أتقتلون رجلا أي يقون ربي الله. اتقوتن رجلا اي قال ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وان انت كاذبا فعليكن نبغ وان انت صادقا يقسمكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يغذى من ومسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إنجانا فما ينصرنا من بأس الله إنجانا قال فرعون ما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 كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا غمان بن صرحا العل أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى فأطلع إلى إله موسى وإن الأضون كاذبة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 فأولائك فأولائك يدخلون الجنه يدخلون الجنه يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم منني ادعوكم الى النجاه وتدعونني الى النار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 ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا إلى الله وأنما ردنا إلى الله، وأن المسرفين هم أصحاب النور فستذكرون ما أقول لكم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 فيقول الضعفاء لَلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا فيقول الضعفاء لَلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّكُنَّ لَكُمْ تَبَعَ فَهَلْ أَتُونَ غُنُونَ عَنْنَا فَهَلْ أَتُونَ غُنُونَ عَنْنَا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ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 في ظلال إن لنا رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدعاء اللهم اهدينا لصالحنا قدمت لكم هذه التلاوة من شبكة ملامح الإسلامية زوروا موقعنا على دبلي دبلي دبلي دوت, دوت ملامح دوت كوم.